بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُلْ عِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهَ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُ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 وَاللَّا إِيَّ إِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّا إِيِّ وَاللَّا إِيِّ لَمْ يَحِضٌ وَأُولَاةُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أن يضعن حملهن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 ولا تضاروا ان لتضيقوا عليهم وان كن اولات حمل فانفقوا عليهم حتى حتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم فاتوهن اجراء وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقَ مِمَّا آتَاهُ اللَّهِ لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكاين من اريه اتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتخوا الله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 وَمَي يُؤْمِن بالِلهَّهِ وَيَععمل الصَادِحَ يدخِلودَ النَّات يُدخِلودََّاتٍ تَجرمِ تَ تحتِْه الأأَنهَا رخَالدِين فِيهَا خَالِدينَ فيِيهَا أَبدَ قد أَحسَنَ الله لَ رِزقاء اللهَّهُ الذي خَلَقَ سَبَ سَمواتِ وَمِنَ الأرْرض مِسْلَهُ يتَنَززَّلُ الأمْرُ بَينَهُ لتَلَمواأََّ اللهَّه على كُلِّ شَيئم قَدير وَأَن وَأَنَّ اللهَّهَا قَدَأَحاقَ بِكُلِّ شيءَيءٍ عمَام